السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صباح الخير ان شاء الله طيب ان شاء الله نعلم نبدا من أجل التأخر نعتذر أولا عن التأخر لكن نبدأ إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن الغمة وتركنا على المحدة في البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كلها لك أما بعد فحياكم الله سبحانه تعال في هذه المره المباركه وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم وقفنا في المره السابقه عند نهايه باب المد والقصر واليوم بمشيئه الله تعالى نبدا في لعلنا ناخذ باب الوقت والابتداء واذا تيسر واسمح الوقت ما نتكلم سريعا عن المقطوع والموصول لكن سنقرأ ان شاء الله باب الوقف والابتداء وباب الموقوع والموصول ونرى ماذا سيسره الله تبارك وتعالى يقول امام ابن جزر رحمه الله وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفه الوقف والابتداء وهي تقسم اذا ثلاثه تام وكاف وحسب وهي لما تم فإن لم يوجده فعلق أو كان معنا فابتدي فالتام فالكافي ونفضا فانعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبزى قبله وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب باب المقطوع والموصول وعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبدوا يا سين ثاني هود لا يشركن تشرك يدخلا تعلو على الا يقول لا اقول انما بالرعد والمفتوحه صل وعما مه قطعه مما ضروم والنسه قلب المنافقين امن استتصلت النسه وذبح حيثما وان لم مفتوحه كسر انما لنعام والمفتوحه يدعون مع وقلف لمثال ونحل وقع وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا كل بئتماء والوصل صد خلفتموني واشتروا في مقطع أوحي أفضتم اشتهت يبلو معا ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل شعراء وغيرها صلا فأينما كان نحل صلو مختلف في الشعر الأحزاب والنسى وصف وَصَل فَإِن لَمْ فُودَ أَلَّا نَجْعَلَ مَجْمَعًا كَيْ لَا تَحْزَنُوا تَأْسَوْا عَلَى حَجٍّ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَقَطْعُهُمْ عَمَّنْ يَشَاءُ مَن تَوَلَّى يَوْمَهُمْ وَمَا لِهَذَا وَالَّذِينَ هَؤُلَاءِ تَحِينُ فِي الْإِمَامِ يُصَلُّونَ إِلَّا وَكَانُوهُمْ وَوَزَنُوهُمْ صُلِي كَذَا مِنَ الْوَهَى وَيَا لَا تَغْصِلُ لَعَلَّنَا ان سمح الوقت ان شاء الله ويصل الله لنا ان ننهي باب المقطوع والموصول وهو من الابواب التي تهم علم الرسم اكثر ما تهم اتقان الحروف او او عارفه تنقوف وما شابه ذلك فنبدا بباب الوقفه كده يقول الامام ابن جزري رحمه الله عليه وعارف عفوا وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفه الوقوف ولنبتدا كما سئل الامام علي او ورد عن الامام علي بن ابي طالب رحمه الله او رضي الله عنه انه لما سئل عن تجويد القران قال هو تجويد الحروف ومعرفه الوقوف فالعلماء قسموا التجويد الى شقين هو اتقان الحروف ومعرفة مخارجها وصفاتها التي سبق الكلام عليها والشق الثاني هو معرفه انواع والابتداء فرغم ان باب الوقف والابتداء باب صغير او قصير الا انه ينقسم او يقاسم التجويد في شطر من اشطاره لانه مهم وهذا الباب من الاهميه بمكان فهو يبين مراد الله من من كتابه والوقف الخاطئ يغير ما اراد الله من كلامه فبالوقف الصحيح يتبين معنى القران الكريم وبالوقف الخاطئ يختل المعنى ولا يصل المعنى كاملا الى السامع لا سيما اذا لم يكن السامع يعلم شيئا عن كتاب الله جل وعلا فباب الوقت والابتداء اهتم العلماء به اهتماما بالغا والفوا فيه الكتب ويعني بذلوا فيه مجهودا كبيرا لما له من اهميه وتعريف الوقت كما عرفه العلماء هو قطع الكلمه عما بعدها زمنا يتنفس فيه القارئ بنيه استئناف القراءه قطع الكلمه اما بعدها زمنا يتنفس فيه القارئ بنيه استئناف القراءه لحتى يتعرض اتضح التعريف لا عندنا وقف وسكت وقطع وقف وسكت وايه وقطع فبمعرفه السكت وبمعرفه القطع يتضح تعريف الوقف الصحيح السكت هو قطع الكلمه عما بعدها زمنا بدون تنفس بنيه استئناف في القراءه فهو يختلف عن معنى الوقف ان الوقف فيه تنفس والسكت ليس فيه تنفس مثل كلا بل رانا في هذه السكتة لا تاخذ فيها نفسك ليس فيها نفس اما الوقف على اي كلمه والابتداء بما بعدها لابد ان يكون فيها تنفس هذا الفرق بين السكت والوقف القطع هو الاعراب عن القراءه او لو لو عرفناها بتعريف مشابه لتعريف الوقف نقول هو تعريف القطع هو الابتعاد عن القراءه مطلقا ولكن هنعرفه بتعريف قريب من تعريف وقفه حتى يتضح معنى الوقف الصحيح ان اقول القاطع هو قطع الكلمه عما بعدها زمنا يتنفس فيه القارئ بعدم نيه الاستئناف القراءه بعدم نيه الركوع يعني انتهاء القراءه هذا التعريف ليس موجودا في الكتب ولكن من باب تقريب المعلومه فنرجع الى معنى الوقف هو قطع الكلمه عما بعدها زمنا يتنفس فيه القارئ بنيه استئناف القراءه هو يختلف عن السكت ان فيه تنفس ويختلف عن القطع انه فيه نيه استئناف القراءه او استكمال القراءه اما السكت ليس فيه تنفس والقطع ليس فيه نيه استئناف القراءه فهذا الفرق بين الوقف والقطع وايه والسكت قسموا الوقف الى اربعه اقسام قسم الوقت الى اربعه اقسام وقف اضطراري ووقف اختباري ووقف انتظاري ووقف اختياري وقف اضطراري ووقف اختباري ووقف انتظاري ووقف اختياري الوقف الاضطراري هو الذي يحدث مفاجاه للقارئ وهو يقرا مثل ضيق النفس او شيء اضطره للوقف ليس ربما الاضطرار ياتي في كلمه ليست محل وقفه ولكن كيف يتعامل معه القارئ في هذا في هذه الحاله اذا كانت الكلمه التي اضطر اضطر الوقف عليها يحسن الوقوف عليها يجوز له ان يبتدئ بما بعدها واذا لم اذا لم يحسن الوقف عليها يقف اضطرارا حتى لو غير المعنى ثم يعود من الكلمه التي قبلها ويواصل القراءه هذا بالنسبه للوقف الاضطراري الوقف الاختباري وهو كسؤال اختبار وجه اليك سؤال وكنفس ما يحدث في الوقف الاضطراري اذا سالك سائل اقرا من قول الله تعالى كذا او بين حكم كذا او كذا و وقف على كلمه فاذا كان الكلمه التي وقف عليها المختبر يحصل وقفه عليها يجوز لك ان تبدا مما بعدها وان لم يحصل ان لم يحصل وقفه عليها يجوز لك ان تبدا من كلامه من بدايه كلامه او من الكلمه التي قبلها الوقف الانتظار هو في جمع القراءات فيكون في بيجمع ايه من من القران ويقف عند كلمه ثم يرجع ياتي بوجه اخر فهذا هو الوقف الايه الان انطوائي الوقف الاختياري وهذا هو ما عقد له هذا الباب وهذا من الاهميه بمكانه وهو الذي اهتم به العلماء لانه يقفل الانسان مختارا فما دمت تقف باختيارك فلا بد ان تختار ما يليق بكتاب الله عز وجل كما قلنا الوقف الاضائي ان اهميه كبيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم من بدايه نزول القران اهتم بجانب الوقت والابتداء اهتم بجانب الوقت والابتداء حتى في مجرد الكلام العادي في الحديث المشهور ان تشهذ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطئ الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى العلماء اختلفوا او اختلف استنباط العلماء من جهتين بعض العلماء قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم انت قالوا استنكر العلماء استنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخطيب من انه جمع بين ضمير العائد الى الله تعالى والضمير العائده للنبي صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد فجمعوه في ضمير واحد وهذا لا يليق بذات الله عز وجل بعض اسطمبات العلماء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القائم انت قالوا لانه اشرك الله ورسوله في ضمير واحد في ضمير واحد هذا استنباط من ضمن الاستنباطات وعلماء القراءات وعلماء التجويد استنبط استنكار النبي صلى الله عليه وسلم لان من خطيب وقف على يحصهما قال من يطعن الله ورسوله فقد غوى ومن يعصهما فهذا وقف قبيح لان ومن يعصيهما معناه يعود الى ما قبله ومن يعصيهما ايضا فقد غوى فقد رشق وهذا هذا يغير المعنى تماما قالوا استنكار النبي صلى الله عليه وسلم نقض الوعد لانه عاد الضمير على ما قبله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد رشد وهذا لا يليق بالمعنى ابدا فكيف يتفق الرشد في طاعه الله وفي معصيه الله اما ان يقول كان عليه ان يقول ومن يعصيهما فقد غلط فالعلماء استنبطوا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بجلب الوق والجزاء حتى في الحديث لانه يغير المعنى فبكتاب الله اولى وورد او روى عمر بن الخطاب عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال لقد عشنا برهة من الزمن او من زماننا واما احدنا لا يؤتى الايمان قبل القران وتنزل الصوره من كتاب الله عز وجل فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها ونهيها وزجرها وما ينبغي أن يوقف عليه وما ينبغي أن يوقف عليه كما هو مكتوب الآن وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه هذا أشبه بوقف الخطير لأنه عاد الضمير على ما قام له وإن كانت واحدة فلها النصف ولابويه لا يجوز ان يكون لكل ابوي لابويه النصف ايضا لان هذا خطا ولا ينفع في ميراث او في المقادير التي قدرها الله عز وجل اصحاب الميراث ولكن الصحيح ولابويه لكل واحد منهما السدس وهكذا فهذا الكلام يعني يعود على ما بعده وليس على ما قبله فباب الوقت والابتداء له اهميه كبرى ولو عددنا وصرطنا الاخطاء التي مرت علينا وسمعناها يحصيها لا يحصيها العبد اخطاء كثيره سمعنا اخطاء كثيره من ائمه المساجد ومن القراء اخطاء لعدم جهلهم بالوقف والابتداء مثلا من قرأ فقال قالوا يا امانه اما بهبنا نستبق وطرقنا يوسف عند متائنا فأكله وهذا يعني خطأ فاحش لأن السامع يظن أن يوسف أكل المتاع قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبقوا وطرقنا يوسف عند متائنا فأكله الذئب ومن قرأ فلما جهزهم بجهازهم جعل استقاية في رحل أخيه ثم أذن هذا خطأ أيضا لأنه ثم أذن مؤذن فالارض نور عائد الى ما بعده ومن قرأ اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزل ما هذا القران على جبل هذا يعني علق فوز اصحاب الجنه بنزول القران على جبل وهذا خطا فالالوقت الصحيح نبين مراد الله من كلامه والوقف الخطا او الوقف القبيح لا يبين مراد الله من كلامه فالوقف الاختياري اللو... الرابع القسم الرابع قسموه الى اربعه اقسام ايضا وهو الذي عقد له او عقد من اجله هذا الباب وقف تام نتكلم عليه على السريع حتى نستطيع ان نتكلم عن باب المقطوع والموصول وقف تام ووقف كاف ووقف حسن ووقف قبيح بالنسبه للوقف التام والكاف والحسن تعريفهم تعريف التام هو الذي تم في نفسه ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى وتعريف الكاف هو الذي تم في نفسه ولكن في, في نفسه ولكن ولم يتعلق وتعلق بما بعده معنى لا لفظا وتعريف الحسن هو الذي تم في نفسه ولكن تعلق بما بعده معنى معنى ولافظا فهنا قال العلماء العقلا ينبغي ان يكون القسمه اربعه القسمه ينبغي ان تكون ايه اربعه لانه تم في نفسه وتعلق ولم يتعلق ما بعده لا لفظا ولا معنى وعكسه تعلق بما بعده لفظا ومعنى والكاف تعلق بما بعده معنى لا لفظا فكان يمنع ان يكون هناك قسم اخر يتعلق بمعناه لفظا لا معنى قال وهذا لا غير موجود في كتاب الله لانه لا يوجد لفظ تعلق بما بعده في اللفظ الا وتعلق بما بعده فيما بعده في المعنى ما دام تعلق بما بعده في اللفظ يعني صفه او كده لابد ان يتعلق في المعنى ممكن يتعلق في المعنى ولكن لا يتعلق في اللفظ اما اذا تعلق في اللفظ فلا بد ان يتعلق في المعنى ايضا فلا يوجد قسم في القران يتعلق ما بعده في اللفظ دون المعنى فهون التقسيم صار كم صار ثلاثه ما تم في نفسه ولم يتعلق ما بعده لا لفظا ولا معنى وهذا الوقف التام وهذا الوقف التام والوقف التام هو دائما او غالب ما يكون في نهايه القصص وفي نهايه الصور وفي بعض نهايات الايات هناك قصص ونهايات دائما يعني يتكلم الله عن حال اهل الجنه فاخر ايه في اهل الجنه والكلمه التي بعدها في حال اهل النار منفصله عن بعضها في المعنى واللفظ فهذا معنى وهذا معنى اخر ولا يعقل ابدا ان يتعلق ما بعده في النص فهذا هو الوقف التام والوقف التام هو يجوز الابتداء بما بع... آآ عليه آآ الوقت عليه عفوا ولا ي... ويجوز الابتداء بما بعده الوقف التام هو ما يجوز الوقف عليه ويجوز الابتداء بما بعده الوقف الكاف هو ما تعلق بما بعده في المعنى دون اللفظ في المعنى دون اللفظ مثل حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وهماتكم هذا من باب الاعتطاف ولكن تعلق ما بعده في المعنى حيث شمل التحريم كل المرادفات التي اتت بعدها يعني المعنى واحد ولكن الواو هنا يعني استئنافيه او عاطفه كل كلمه شملها هذا الحكم فهي تعلقت بما بعدها في من حيث المعنى لا من حيث اللفظ القسم الثالث وهو الوقف الحسن وهو الذي تعلق بما بعده في المعنى واللفظ وهذا قالوا لا يجوز الوقف عليه الا اذا كان في رؤوس الايات فيجوز الوقف عليه ولذلك قال الامام ابن الجزري الا رؤوس الاي يجوز فالحسن اي الذي تعلق ما بعده في المعنى واللفظ معا لا يجوز الوقف عليه الا في رؤوس الايات ومعلوم ان رؤوس الايات سنه الوقوف على رؤوس الايات سنه مثل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كل هذه صفات على ما بعدها على ما قبلها لكن يجوز الوقوف على كل ايه لان الوقوف على رؤوس الايات كما قال العلماء سنه القسم الرابع هو القضيح وهذا الوقت الفريح هو الذي غير المعنى لو وقفت عليه يغير المعنى مثل الذي يقف يقول ان الله لا يستحي وهذا خطا خطا فاحش ان الله لا يهدي وهذا خطا فاحش او يقف على كلمه تغير المعنى او يبدا بما كلمه لقد سمع الله قول الذين قالوا ثم يبدا بقول ان الله غني ونحن اغنياء حاش لله وتعالى عن هذه المعاني فان المعنى القبيح هو الذي يغير المعنى الوقت الطبيح هو الذي يغير المعنى فقال و وخير ما تم قبيح له يوقف مضطرا ويبدا قبله وانا اعتقد وهذا اجابه على سؤال الوقف القبحي لا لا يعتبر من الوقف الاختياري ولكن بعض العلماء يعني الحقوض الوقف الاختياري حيث ان الذي يقف وقف قبحي يقف باختياره لكن هذا لا يجوز ليس معنى انه اختياري انه يجوز الوقف عليه لكن هذا من لان الذي يقف وقفا قبحي لا يقف الا مضطرا ما يخصم الا مصرر ولكن اذا وقفه اختياري فهو وقف قبيح سواء باختيارهم او باضراره لنعلم نبدا في باب المقطوع والموصول يعني سريعا حتى يعني لا يتاخر او لا متاخر عن المره القادمه ان شاء الله فالباب المقطوع والموصول اكثر تعلق به الراس باب المقطوع والموصول اكثر ما يتعلق بالرسم رسم المصحف فهناك كلمات كتبت بالقطع وكلمات كتبت بالوصل وهذا يتعلق بخط المصحف وبكتابه القران الكريم فيقول الامام الجدري رحمه الله اعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الامام فيما قد اتى يعني اعرف او علم باب المقطوع والموصول وباب التاء الكلفه الذي سيذكر ان شاء الله بعد المقطوع والموصول على ما ورد رسمه في مصحف الامام عثمان بن عفان او الكتابه او الخط العثماني الذي اختاره الامام عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما امر كتاب المصحف ان يكتبوه فكان يقول لهم اكتبوه بلغه قريش او اذا اختلفتم انتم ماذا في كلمه تكتبوها بلسان قريش فانما او بلغه قريش فانما نزل القران بلسانه فهذا المصحف او هذا الخط لا يجوز اختلافه ومخالفته لا يجوز مخالفته في كتابه المصاحف لذلك جمع العلماء الكلمات المرسومه بالواو والمرسومه بالالف والكلمات المرسومه بالحذف والكلمات المرسومه بالاثبات والتاء المفتوحه والتاء المربوطه والمقطوع والموصول وغير ذلك من الكلمات التي تخضع في الخط المصحف المقطوع والموصول في 25 كلمه وليس في 23 كلمه المقطوع والموصول الكلمات التي فيها من خلاف بين قطع والوصل 25 كلمه الاولى ان معناه الا فقل من جذر قطع بعشر كلمات الا مع مل جاء ولا اله الا و تعبد يسين ثاني هود لا يشرك نشرك يدخل فعل على ان لا يقول لا اقول شوف قالوا ان المخففه مع لنافيه مقطوعه في 10 مواضع الأولى ألا ملجأ من الله إلا إليه في سورة التوبة وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون في سورة هود وأن لا إله إلا هو مع ملجأ ولا إله إلا هو ألا تعبدوا الشيطان ألا قعد عليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان تعبدوا ياسين ألا تعبدوا إلا الله في قصة موحة عليه السلام في صورة هود وقال تعبدوا يا سينة ثاني هود أما أن لا تعبدوا في أول الصورة ألف لامرا كتاب أحكمت آياته ثم في الصورة من الذين حكيموا الخبير أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم أولو نذير وبشير تختلف في قصة نوح أن لا تعبدوا إلا الله فالأولى موصولة يعني ليس فيها نون والثانية فيها نون وتعبدوا يا سينة ثاني هودنا يشركنا ألا يشركنا بالله شيء في صورة المتاحة تشرك ألا تشرك بي شيء يدخلنا ألا يدخل النهر يوم عليكم مسكين في صورة آه نون آه تعلوا ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين يدخلن تعلوا على ألا أقول ألا يقول لا أقول في صورة العراض ألم يوخذ عليهم من ثاق الكتاب أن لا يقول على الله إلا الحق حقيقا على الا اقول على الله الا الحق هذه 10 مواضع اتفق المصاحف واتفق العلماء على على كتابتها بالقطع ام مع لا واختلفوا في سوره الانبياء فبعض المصاحف ذكر كتبت في بالوصل وبعضها كتب بالقطع والاكثر بالقطع والأشهر بالقطع كثير من علماء قالوا وأنا أرجح القطع دون يعني تطب بالنون أمن غير ذلك أن لا تدر وزر وزر أخرى وهكذا فإنها ليس فيها نون ومن كتبها على القطع فهو على الأصل قالوا أي كلمة مكونة من حرقين أو ثلاثة لا بد أن تكون مفصولة عن التي بعدها فالقطع هو الأصل والذي كتب على الوصل على الادغام على ادغام النون في اللام من احكام النون الساكنه والتنوين في ادغام بغير غنه فاما على كتبت فيها موصوله في 10 مواضع واختلف في لفظ واحد واتفق على وصلها في الباقي الكلمه التي بعدها اما اما ان المخففه ان المخففه عن ما اتفقوا على وصلها في على عفوا على قطعها في كلمه واحده فقط في صوره الرعد اما اما وما غير ذلك فهي بالموصوله وكذلك كل ان مفتوحه الهمزه مخففه مع ما اما كلها موصوله يعني ان مخففه الهمزه قطعت في موضع واحد فقط وهو في صوره هود واما نري انك بعض الذي نعدهم وما سوى ذلك من المقصوره موصول وكل همزه مفتوحه والذي قال صل والمفتوحه اصل والمفتوحه على اي همزه مفتوحه مع المخصفه فهذه موصوله مع ما باتفاق يعني رسمت بالنين دون النوم عن ما قطعت في موضع واحد وهو فلما عتوا عما نهوا عنهم قال عما نهوا اقطعوا وما سوى ذلك وإن لم ينتوا عما يقولون فتعال الله عما يشتكون فإنها موصولة الكلمة التي بعدها مما مما ضروم والنساء قل كل المنافقين اتفقوا على قطعها في مما ملكت ايمانكم من فتاهاتكم والعباد مما رزقنا مما ملكت ايمانكم مما مما ملكت ايمان هل لكم مما ملكت ايمانكم مشاركان في صوره الروم واختلف في صوره المنافقين وانفقوا مما رزقناكم فبعضها بالقطع وبعضها بالوصل وما عدا هذه الثلاثة فإنه بالوصل قولا واحدا اللفظ الذي بعده أم من أم من قطعة في أربع موابع أم من أسس بنيانه أم من يأتي آمنا يوم القيامة في صورة الصلة أم من يكون عليه وكيلة أم من خلقنا أم من أسس الصلة النسى وذبح وهكذا وما غير هذه الاربعه فانه موصول بالاتفاق حيث عما لم تاتي الا في موضعين فقط في القران الكريم وهما في سوره البقره وحيث ما كنت قالوا ان لكم شجره وحيث ما كنتم قالوا ان لكم شجره وردت او ورد مقوعان ال لم ال لم قطعت آآ حيث وردت اللم حيث جاء فانها مقطوعه في كل مكان وان لم المفتوح كسر اما يعني حيثما اتى ان لم فانه مقطوع فانه مقطوع ذلك ان لم يكن ربك وهكذا ان المشدده مع ما امه قطعت في موضع واحد وهو انما توعدون لات وما سوى ذلك فانه موصول انما وان الم مفتوح وكسر انما في الانعام والمفتوح يدعون معا وان ما يدعون من دونه باطل وان ما يدعون من دونه هو الباطل يعني ان المشدده الهمزه عفوا مشدده النون المفتوحه الهمزه لم تاتي في الا ما يدعون في مرتين واحده في صوره الحج وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان ما يدعون من دونه الباطل ورد مقطعين واختلف في صوره الانفال واختلف في صوره الانفال وعلموا انما غنمتم ان لم مفتوح كسر انما والمفتوؤ لانعامه والمفتوح, والمفتوح يدعون معا هذا بالقطع وخلف لنفالي ونحلم وقعت اختلف في عفوا اختلف في سوره الانفال وفي سوره النحل وما سواه فينه موصول كل عما وكل ما سالتموه واختلف ود كما كل ابتسم والمصله صفر كل عما قطعه في موضع واحد بالتفاق وهو كل واتاكم من كل ما سالتمه ويتاكم من كل ما سالتمه واختلف في اربعه مواضع لكن بالنظم المام للجذري ذكر موضع واحد فقط وهو كلما رد الى الفتنه رد الى الفتنه وهناك ثلاث مواضع اختلف العلماء فيها لم يذكرها ابن جذري في هذا النص وهو كلما دخلت امه لعنت اختها كلما جاء امه الرسولها كلما القيا فيها فوج هذا هذه المواضع ثلاثه مختلف فيها بين القطع والوصل والذي ذكر في النص هو كلما ردوا إلى الفتنة وغير ذلك فإنه موصول باتفاق بئس مع ما موصولة بئس ما بئس مع ما موصولة في موضعين وهي بئس ما اشتروا به أنفسهم بئس ما خلفتموني قل بئس ما والوصل صف خلفتموني واشتروا في ما في عن ما في عن ما اا قطعت في موضع واحد فقط في سوره الشعراء فيما ها هنا امنين هذا بالاتفاق واختنف في 10 مواضع هذا ما عليه اكثر الاقوال العشر مواضع كل الي دف فيما اوحي لي محرمه فيما افتتم فيه عذاب نظيم فيما اشتهت انفسهم ولكن ليبلواكم فيما آتاكم ليبلواكم فيما آتاكم واحده في المائده وواحده في الانام فيما فعلنا في انفسنا وهو الوضع الثاني من سوره البقره آآ فيما فعلنا في انفسنا المعروف وننشاكم في مالك تعلمون في سوره الواقعه وفيما رزقناكم في سوره الروم وكلا تنزيل يعني اثنين في صوره الشعراء عرفهم في صوره الزمر تنزيل كلا تنزيل الصوره التي اولها تنزيل وهي صوره الزمر فيما هم فيه يختلفون فيما كانوا فيه يختلفون وغير هذه المواضع فانه موصول فانه موصول بالاتفاق فانه موصول اين اما أم تنزيل شعراء واغيرها صله فيها او في روايه وغير ذي صله اين عما اينما اي نم موصوره في موضعين بالاتفاق وهي فاينما تولوا فثم وجه الله واينما تولوا اينما وجه له ياتي بخير فاينما لم تاتي الا في سوره البقره التي مرتبطه بالفاء فقال فأينما كالنحنة... Greek passage يعني Judite أي ما يوجههنا sup sool NACHIR فأينما تولغا CNA فتم وجه الله في صورة المخرة و أينما يوجههو... لا يأتي بخير هذا باتفاق يعني موصولها في صورة المخرة و موصولها في صورة المخرة و موصولها في صورة النحن و اختلفة في صورة الشعراء و في صورة الأحداث و في صورة السعراء في الشعر الاحزاب والنساص او في ذله الاحزاب والنساص في الشعراء اينما ت... ثم قيلوا اينما كنتم تعبدون وفي سوره الاحزاب اينما ثقفوا منعومين من اينما ثقفوا وفي سوره النساء اينما تقولوا اذكروا النس هذه الثلاثه مختلف فيها بين القطع وبين الوصل الشعر الاحزاب في ظله الاحزاب او في الشعر الاحزابي والنص وصف وصلت الا مهود فالا لم لم تاتي موصوله الا في سوره هود لم تاتي موصوله الا في سوره هود فالا يستجيبوا لكم فالا يستجيبوا لكم فعلموا انه انذر بايه الله وغير ذلك فانها مقطوعه ان لم يستجب لك لصوره يونس وان لم ينتو عما يخلونها كما كلها مقطوعه اما الموصوله فقط فهي فاللم يستجيبوا لكم في صورته ان معلم ان لم. اتفقوا على وصلها موصوله في موضعين وصلا ان لم يهود ان لم نجله اي صل ايضا ان لم نجله ان لم نجمعها في أن لن نجعل لكم موئدة أن لن نجمع إظامة وغير ذلك فهي محطوعة مثل أن لن ينقلب الرسول أن لن يقدر عليه أحد وهكذا كي لا كي مع لا موصول كله أيضا هذا ما تفعل الوصف وصل فإن لم هود وصل أن لن نجعل وصل كي مع لا في اربع قواعد كي لا تحزنوا على ما فاتكم وكي لا تاسوا على ما فاتكم تحزنوا وتاسوا ولكي لا يعلم من بعد علم شيء في سوره الحج ولكي لا يكون عليك حرج في سوره الاحزاب يعني وصلنا ايضا كي مع لا في تحزنوا وتاسوا وفي سوره الحج ولكي لا يكون عليك حرج في سوره الاحزاب وقطعهم يعني اقطع عن عن ما في مضاعين وقطعهم عن من يشاء من تولى يعني اقطع عن في عن من في عما يشاء يصرف عما يشاء في سوره النور واعد عن من تولى عن ذكرنا في سوره النجم يومهم يومهم بارزون يومهم بارزون ااا يومهم اقطع يوم كل هذا معطوف على القطع اقطع يوم عنهم في ااا سوره يومهم بارزون في سوره غافر ويومهم على النار يعني يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء ويومهم على النار في موضعين فقط وفي سوا ذلك فانها موصوله بالاتفاق يعني مقطوعه في موضعين وموصوله في باقي المواضع وما لهذا الرسول وما ل وما للذين وما لهؤلاء القوم ما عن ما الذي بعدها اللام لام الجر لا لهذا قطعت في اربع مواضع ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ما لهذا الرسول ياكل الطعام فمال الذين كفروا قبلا مقطعين فمال هؤلاء القوم لا يكادون يتقون حديثا وما سوى ذلك فانها موصولة فمال هذا والذين هؤلاء نلاحظ أن الإمامة من الجذري ذكر ثلاث مواضع ما لهذا والذين وهؤلاء لكن ما لهذا اثنين والذلك لم يقيدها لأن ما لهذا ما لهذا لم يقع إلا مرتين وما للذين وما لهؤلاء هذه أربع مواضع فما لهذا الرسول ما لهذا الكتاب ما لهؤلاء القوم تحين فنادوا ولا تهين حين مناص ولا ت وحين ولا تحين مناف يعني لا ت معناها ليس لا ت معناها ليس ليس هذا الحين حين مفر او حين ندم او حين غروب و كتبت موصوله او في بعض اختلف في التاء في هل هي موصوله بلفظ حين ام مقطوعه بها وهناك خلاف في بين الوصل والقطع بعض المصاحف قالوا التاء موصوله بحين وبعض المصاحف قالت التاء مفصوله عن حين قال الامام الجذري ووزنوه وكالوهم كلمه وزنوه وكالوهم واذا كالوهم او وزنوه قال العلماء هي موصوله معنى مفصوله لفظا وقالوا لو ما, ما معنى ما موصوله معنى لان وزنوا وهم لا يمكن كتب اوصلت الواو الهاء الوولة فالواو الذي بعدها لا يصل بها ولكن قالوا لو لو مقطوعه لو موصوله لفظا ومعنى كان وضع الف التي بعد واو الجماعه وعدم وجود الالف بعد واو الجماعه انها موصوله ايضا لفظا ومعنى فهي موصوله في اللفظ والمعنى وبعضهم قالوا هي بطبيعه الحال كده كده موصوله يعني لا يمكن ان تصل الواو بالهاء بما بعدها لا يمكن ان تصل الواو بما بعدها هي ايضا مفصوله لفظي لكن موصوله بالمعنى فوزنوهم وكالوهم موصوله بالتفاق اصوله بالتفاق وفي بعض النسخ كالوهم وزنوهم موصلي وبعضهم وزنوهم وكالوهم صلي كذا من ال و هاء وياء لا تفصلي كذلك ال التعريف و ياء النداء وهالتنبيه كل هذه الالفاظ كتبت مبسوطه موصوله ولا يمكن فصلها كذا من ال و ه و ي لا تفصلي لا تفصلها في الخط لانها موصوله ال التعريف وهالتنبيه ويا نداء وان كانت مبسوله حكما لكنها رسما موصوله لعلنا نقف عند هذا الباب ونعتذر نحضر أجلتكم عن التأخير والإطالة وجذاكم الله خيرا على حسن استماعكم نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في نيذان حسناتكم وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه على ذلك قدير وبالإجابة جديد وهو نعم المولى ونعم المصير وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم